والله و لا ا ل يهدي ق م ا ل ف ا س ق ي ن و إ ذ ق ا ل عيسى ب ن مريم ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل إني ر س و ل ا ل ل ل ه إ ي ك م م ص د ق الاسلاميه مصدقا م مصدقا بين يدي من ب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 ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين, الدين كله ولو كره المشركون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل ادلكم على تجاره هل ادلكم على ت ج ا ر ة تنجيكم من عذاب ن ل ي م تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م وانفسكم ذلكم خير لكم و إ ن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر ومساكن ط ي ب ة في جنات